إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت متفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك ك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحللون فيها من أساور يحللون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا فضرا من س دُسِيُّ وَالِسْتَبْرَقِ مِنْ دُسِيُّ وَالِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحُسْنُ مُنْتَهَى وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْضَّرْجُ لَيْلَى جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعد نفرا